بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملاك تِرْسُلُ لَدَيْنَا أُلِي آنِينَ حَتْمًا وَفُلَاثًا وَرُبَا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 Tappaa الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب وعليهم حسرا إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد طيب ألا من الصالح يرفع والذين يمكون شيئا لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يغور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة مَنْ جَالَ فُمُ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ Mä well, يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخصر الشمس والقمر Li ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل يا أيها الناس وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وَإِن تدعمت طلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا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 إن أنت إلا نذير إننا أرسلناك في حق كيف وَإِنْ مِنْ أُنَاسٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوا فَقَدْ فَالَّذِينَ مِن قَوْمِ نُوحٍ دَاءًا بِالْبَيِّنَاتِ وَيُذْكُرُونَ ثم <هما> أخذت <أغطفو> الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن اللَّهُ غَائِنَ السَّلَامِينَ سَمَاءَ إِمَاءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَنْوَانُهَا ومن الجبال جدد بيض وحمر مرتلف ألوانها وغراب ومن الناس وذاب و الأدم مختلف الوانه كذا Allah Ngh 나이 الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا ولا وأنفقوا مما اغْمْثُرْ وَهُوَ عَلَى الْغَيْتِ يَرْجُونَ سِجَاوًا كَلًا يقوم أقوم ويعيدهم من فضله إنه غفور جكٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هو الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ الله في عباده لخبير بصير أما أورثنا الكتاب الذي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 ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن. 张 لا يقضى عليهم فيموتون وما يقض فقنهم كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعم مَنْ صَالِحًا غَيْرَ الذِي كُنَّا نَامًا وَلَمْ نُعَمِّرْ قِمَاءَ يَتَذَكَّرُ فيه من تذكر Come بَمَنْ كَفَرَ عَلَيْهِمْ كُفْرُهُمْ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عند ربهم إِلَّا مَغْرَمًا فِي بُهْتَانٍ ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 أَم لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ آيَاتِنَا بل إن يعد الظالمون بأضهم بأضاً إلا هروراً إن الله يمسك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 لا يكوننا أهدى من إحدى الأمم، لإن جاءهم نذير، لا يكوننا أهدى من إحدى. أو فلما جاءهم نذير ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أ ولم يسير في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِدَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ 119. ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا وكان على ظهرها À navvier e va